الف لام م ن صال كتاب انزل اليك فلا ينكم في صدرك حرج تَنزِيلُ مَا أُنزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُونَ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا سُنَاً بَنَأْتَ أَوْ هُمْ قَائِدُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءُوهُمْ دَسَنَ إِلَّا أَنْ قَ فَل نَسْأَلََّذينَ أُزلَ إلَه وَلَ نَسأَدَ نَن مُسَدِ فَلَنا خُصف عَلَهِ بِعد وَمَا كُ غائِد والالْوزْنُ يَومَ إِل حَّ فمَن فَقُلَت مَوزبُهم فَأدَ إِكَهُ وَمَنْ خَفَنت مَوزلهُ فَأُدَ إِكَْ الذيينَ فَص أَن فُسَهُ بِمَا كَُوا بِآياتِنَا يَقُِمُون وَلَ قَض مَكَ النَّكُم فيِي الأأَوْقُ بِ وَجَعلنَا لكم فيها قَدًا مَا تَشكُ وَلَم قَد الْ خَدًا قدًاكُثُم م صَوَونا كُثُم قُنا للِمَد ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لن يكن من الساجدين قال ما منعك أن لا تسجد إن قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فذهب منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصادقين قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنْ بَلَهُمْ شِرَاطَكَ الْمُسْتَقِينَ مُمَّ لآتِ يَنَّْهُم مِنْ بَينِ أَْديهِم وَمنِنْ خَلْ فيهِم وَعَن أَيما بِهِم وَعَن شَمَ إِلِهِمْ وَعَن شَمَ إِلِهِم وَلَا تَجدِد قالن خرجنا منها مذقوم من مدحورا لمن تنبي عنكم منهم لام لن ندجهن منكم اجمعين وَيَا آدَ مُسكُ أَتَزَووج كَ جَد تَفَنكُل مِنهَا حَيثُ ششي تُماَا وَلَا تَفَضَههِ الشَّجرَر وَيَا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكهم أو تكونا من القابدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَى يَخْشِفَاهِ عَلَيْهِمَا مِنْ بَرَقٍ جَنَّةٍ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْخَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ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 ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا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 إِنَّ جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آذَانًا أَلَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تعلمون قُلِ الْأَمْرُ رَبِّي إِلَى الْقِصْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات بقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بقن والإثم والبغي بغير الحق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 فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعته ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم وَيُنذِرُونكم لِقَاءَ نَوْمِكُمْ هَا يَا بَنِي آدَمَ إِنَّمَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلُب مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وأصلح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 فَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَيْبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حتى إذَا جَ أَدْهُم رُفُونَيتَ وَالتَونَهُم قَاوا أَنَ مَا كُتُمْ تَدَعونَ مِن دُونِلقالَاوا ضَلُ وَعَنَّ وَشَهيدُ عَلَ أَن فُسِهِمْ أَنَّهُم كَُوا كَافِرين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 حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَميعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَلْ نَظُنُّ أَنَّكَ ظَنَنَا فَأَتَاهُم عَذَابٌ قلَنِ كُْ لِظَفُ وَدَكِ ل تَلَ وَقَالَ تقُلَهُم لِأخْرَهُم فَمَا كَانَ لَمْكُمْ مَا لَنَا مِن فَلِ فَذُكُ الععَزَذَ فَذُقُ الععَذَ غَ لِمَا ان الذين كذبوا باانتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم اذواب السماء لا تفتح لهم اذواب السماء ولا يدخلون الجنه ولا يدخلون الجنه حتى ينلد دم ملفي سن من خياو وكذلك كان جنس المديريم لهم من جهنم مما مِن فَوْقِهِمْ غَوَاشَ لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مَمْدَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشَ وَكَذَلِكَ كَانَ جَزَاءَ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 وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله لقد جاءت رسل ربنا للحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ الْنَارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَأَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُونَ عَمْ أَ ن أََهُ أَ la ثمَُّه aلَظ đi Biأَين يusُ duُuna سذ đềه wanyabe na hai o na haà فَذَنَّنَا هُمَا حِجَابًا وَعَنِ الْأَعْرَافِ حِجَابًا يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَذَٰلِذًا أَفَحَسِبَ الْجَنَّةَ أَنَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَنْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ وَإِذاَا صُرفًانتْ أَذِصَارُهُمْ تِقَ أَسْحَالٍِ لِقَاالوا رَبَّّنَا ل تَجَعَن وَإِذاَا صُرِفًاْ أَذصَُهُمْ تِ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ دَلًّا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَهْنَا عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء ونادى أصحاب النار أصحاب فَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِنْ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغروتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا كَمَا نَسُوقُ لِقَوْمٍ أَنْجُمُهُمْ هَٰذَا وَمَا كَانَ بُغْلُ الْآيَاتِ نَجْرَحُ الْحُدُودُ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَا مَا هُوَ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ أَلَا يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ أَوْ يَأْتِ رَبُّكَ يَوْمَئِذٍ يَأْتِىٰكَ تَقْوُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِٱلْقَبْلِ قَدْ جَآءَتْ رسل ربنا بالحق يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِشُرَكَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا فَيَشْفَعُوا لَنَا أَمْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ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 يرشي الليل النهار يطلبه حفيفا والشمس والخمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خضعا فان الله مع الظالمين إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَنقَلَتْ سَحَابًا فِي قَعْرٍ لَّمْ يُرَ كَذَٰلِكَ سُقناهُ لِبَدَدٍِ مَّتٍ فَأَزَلن بِهِمَ سُقناهُ لِبَلَدِ مَّتٍ فَأَنزَلناَا بِهِمفَرَنجنَا بِهِ, الماء فأخرجنا به من كل كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خض فلا يخرج إلا نكيدا كَذَلِكَ كَانُوا يَصُدُّونَ عَنِ الْآيَاتِ بِغَمٍّ مِنَ الشُّكُورِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إني أَخَافُ عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس لي ضلالته ولكني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 فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَادُوا قَوْمًا عَمِينَ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 قال يا قوم ليس لي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين وعجبتم أَن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوحي وزادكم في الخلق اذْكُرُوا آلِهَةَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قالوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ الْآنَامَ وَآنافَ إِنَّ الَّذِي تِ بِمَا تَعدُونَ إنِ كُتَمِينَ الصَّادِقين قَالَ قَدِ وَقَا عَلَكُمْ مِرغظُب بِْكُمْ نرج سُبُ وَ فِي أَسم إِ سََّ تُمهَا أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها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 فَأَل جَينَاهُ وََّذينَ مَعَْهُ بِحمَةِ بَِّ وَقَقنَا دَْ بِ وَدَّينَ كَذَبُ بِآتِنَاب وَققَنَا دَ بِ وَمَا كَوا مُؤِّنِين làà mu đã phó hùngó đi hằng có đàn có nhẹ bú duọ ha ma đang cung Minh y هذهذه نَا قْتمَّهِ لَكُ آيَةًَ فَذَوْهَا تَأكُل فيِي أَوضلهِ وَبتَكبَُّوهَا بِسُ فَذَوهَا تَأكُل فيِي أَقبِ اللهِ ولا وَالَّذِينَ جَعَلْنَا لَهُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عِادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ صُهُورِهَا مَسَاكِنَ تَتَّخِذُونَ مِنْ صُهُورِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَٱنۡكُرُوا۟ أَلَا ٱللَّهُ وَذَاتُهُۥ تَنفِى فِى ٱلۡأَرضِ مُفۡسِدِينَ قَالَ ٱلۡمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوا۟ مِن قَوۡمِهِۦ لِلَّذِينَ ٱضۡطُرُّوا۟ لِمَن ءَامَنَ مِنۡهُمۡ أَتَعۡلَمُونَ أَنَّ صَٰلِحًا مُّرۡسَلٌ مِّن رَّبِّهِۦ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكثروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فَاعْتَرَضُوهُ قَالَ نَاقَةٌ وَعِجْوًا عَنِ ابْنِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا فانقلندهم وجدتهم فانشبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم من قد اذن لكم رسالة ربي ونصحتم لكم ونصحتم لكم ولنكن لا تحبون الناصحين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 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا النَّرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَـرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَإِلَى مَدْيَنَ أَقْضَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيْنَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَادَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا, الناس أشياءهم ولا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تَعُدُّونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَكُنْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ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 بَحْوَا خَيْرُ الْحَاكِمِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شَعْبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْلَتَ عَوْدٌ نَثِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَمْ كُنَّا كَارِهِينَ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 فَأَقَمْتُهُمْ رُوًجًا فَأَشْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ الَّذِينَ كَذَّبُوا شَيْئًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شَيْئًا كَانُوا هُمْ فثَولا عَنْهُم وَقَالَ يَا قَمِْ لَْ قَدَ أَ لَْتُ كُرٍِ سَلَاتِ رَبّ وَنَوْصُاحْتُ لَْكُمْ فَكَيْ فَآسَ عَ قَمِن كَافِرين وَمَا أَوْسَلنَا فيِي خَمْةٍِ مِنَّ بِ إِلَّا أَْخََّ أَلَه للِبَاء سَاءَ وَضَرُّهُمْ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا لِلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ إِلَى أَنَّهُمْ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ انا الضَّوءُ وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ انا فَأَظَلَّنَاهُمْ ضَلَالًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم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 أَمْ وَيْلَنَا يَهْدِي لِلَّذِينَ يَرْتَدُّونَ أَدْبَارًا مِنْ بَعْدِ أهلها أَنْ أُزْلِفَتْ إِلَيْهِمْ غَايَةٌ ۚ أَسَّمَاءُ أَوْصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ ۖ أَلَمْ نَشَأْ أَنْ نُصِيبَهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَقْضِعُ بِنْكَلقُرََقُف عَلَْكَ مِنْ أَن بَ إهَا وَلَ قَذِ ج أَنْهُم النُرفُدُهُ بِالبَيكِ فَمَا كَُوا لؤمِد بِمَا كََّ بُومِ قَض كَذَدٍكَ يَفُودَعُلَّهُ عَد قُد بِالكَافِرين وَمَا وَجَذناَا لِأَنْكْثَرِهِم بِن عَْْد وَإ وَجَذنَا أَنْكثَوْمَهُ بمْ لَفاسِتين ثَُّ ذَعَثْنَا مِنْ ضَعْدِهِمْ مُسَابِآياتِنَ إى فِرْعَوونَ وَمَلَئِهِ فَودَمُوا بِهَا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 قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي ذني إسرائيل قال إن كنت جئت لآية فأتي بها إن كنت من الصادقين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 قال المَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْدِهْ وَأَخَاهُ وَارْتِفِ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ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 قالوا يَا موسى إما أن تلقي وإما نَحْنُ نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وَأَلْقَىٰ عَلَىٰ مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۚ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ وَأَوْ حَنَا إلَ موسَ أَن أَلقعصَانكَ فَ إلَه يَنْتَنقَهُمَاَ فيِيكُ فَوقَا الحَقُّ وَذو قَدَ مَ كَابُ يَعَُّون فَوُلِبُهُ نَادِكَ وَو قَدَبُ صاضِرين وَأُلْقَ السَّحَرَةُ سَنجِدين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 وقال الملأ من قوم فرعون اتهروا موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذاروا كواالهه تنك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم واننا سنقتلهم قاهرون قال موسى لقومه استعيدوا بالله واشبروا إن الأرض لله يورفها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قِبَلِكَ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَ قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَهْدَهُ وَأَنكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِيهِ أَوْ يُضِيفَكُمْ ضِرَارًا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من اكتمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هادي وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه أَل إِ مَا فَ إِوهُمْ مأَي دَممَّهِ وَلكِا أَنْخَوهُم لَا يَعََّمُون وَقَدُوا مَمَا تَأتِناَ بِهِ مِنْ آيَة لِلتَسْحَوَ نَاابِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَذِمُؤمين أَوسَلنا عَلَيْه مُطُّ فَنَ وَالجَوَادَ وَالقُم مَدَ وََوَّ فَادِعَوَدَمَ آياتٍُ فَوسْفَدَاتِ فَستَنْكْ ضَروا فَسَْنكْ لََ وَلَنَّمَا وَقَعَ عَلَيْهِم مُّرْجِزُ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ قَالُوا يَا مُوسَى دَعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهَدْتَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عن الرجز 7. لنؤمنن لك ولمرسلن معك بني إسرائيل 8. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بادغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها رافضين ووارثنا القوم الذين كانوا يستعبذون مشارق الارض ومغاربها التي دعركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على مني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون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 إن هؤلاء متدر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين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 وَأَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ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 قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ومكانه فسه فتراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اشطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخل ما آتيتك فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعرة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة هُنَاذِهِ قُوَّتِي وَأَمْرُ قَوَّمِكَ يَأْتُونَ بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَاوُدَ الْفَاسِقِينَ سَأَصْرِفُ عَن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآفِرَةِ حَرِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تَخَاوَنَ لَقَمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ مَنْجَدًا جَسَدًا لَهُ قُوَّاوَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكذبهم وَلَا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وَلََّا سُقِقَ فيِي أَْديهِم وَرَاء أَنَّْهُم قَدُ وََلْدُوا قالَاالوا لَ إِلًا يَْبُ حَمْن رَبّونَا وَيَوفِردَمَا قالَاوا ل إِلم قَدْ لَا إِلَّا مَرْحَمَنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَ مِنَ الْقَاصِرِينَ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ رَبَّانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وألخ الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا فَلَنْ تَجْمِدَ بِيَ الأَعْدَاءَ أَوَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ إن الذين اتخذوا العجل سيلالهم غضرهم من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والَّذ نَعَمِلُ السَّّ أَْتِثم تَابُ مِن بعدْهَا وَآمَنوا إ رَبًاكَ مِن بعدِهَا لَ غَفُدُ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون فاختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُم رَّجْفَةُ قَالُوا رَبَّنَا لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم بِالْقَضِيرِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُذْهِلُّنَّهُمْ وَيُقَذِفُنَّ فِيهِ ۚ وَإِن يَكُونُوا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّ يُنَافِسُ فِلَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ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 فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه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 وَيُحَذْ لِمُعَلَيْهِمُخَذَ إَ وَيَضَع عَنهُمْ إصَهُم وَالْأَول لََِّ كََتلَيهِمْ فََّذينَ آممَنُ بِهِ وَزَُّوه وَنَصَرُوه وَتَذَعُ النُور وَتَّذَعُ النُورَ الذي أُل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 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيّ الْأُمِّي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى هُمْ مَتَّة يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَهُمْ قَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَا عَشْرَةَ أَسْبَاعًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اسْتَسْقِى قَوْمَهُ مِنْهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُدَاسٍ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 وَإِن قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَاكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نُؤْتِ لَكُمْ فَبَدَّلَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَوْمٍ غَيْرِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَبَدَّلَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنْ اسالهم عن القريه التي كانت حضره البحر اذ يعدون في السد اذ تاتيهم حيتانهم اذ يعدون في السد اذ تاتيهم حيتانهم يوم سدتهم شرعا ويوم لا يسددون لا تاتيهم وكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعيغون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون لََّا نَسُ مَاذُِّرُوا بِهِ أَن جَينََّ لَا يَهَونَ عَُِّ إأَخَلَّد الذي نَوَلَموا وَأَقَََّّ نَولَمُ بِعَذَابٍِ بَئِسٍ بِمَا كانَوا يَفْسُقُون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 وَدَارُ السُّوءِ مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ وَإِذَا رَأَيْتَهُمُ الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ غُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَانكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 وَتْلُ عَلَيْهِمْ دَبََّ آكَنهُ آياتِنَا فَن سَلَخَِهَا فَأَتْ بَعهُ الشَّيطان فَنْ سَلَخَمِنهَا فَأَنتْ فَكَانَ مِنَ الغَين وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَفْلَحَ نَنًا أضَلُّ وَاتَّبَعَ الْهَوَى فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقُلْ سُنَّتُكُمْ أَن نَّعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلِ الْفَأُولَىٰ إِنَّهُ هُوَ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ رَأَيْنَا لِجَهَنَّمَ مَنْكَفِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانَ أَعْمَىٰنَ بَلْ هُمْ أَضَلُّوا أُولَٰئِكَ هُمُ مَا لَهُم قَائِدُونَ رَأَى لِجَهَنَّمَ مَكَثَ فِيهَا رَبٌّ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا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 1. 2. 3. 4. بِهَا 6. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 15.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 إِ إنِه وَإِلَّا نَذرُ مُبِ أََلَ يَغُ فيِي مَلَكوتِ السَّمَا وَْثِ وَنْأَوْضِ وَمَا فَلَ خَضَّهُ بِ شيءَيْ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي خَلَقَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنَّ عَذَابَ أَن يُكُونَ قَاضِخَ تُرَابَ أَجَلُهُمْ وَأَنَّ عَذَابَ أَن يَكُونَ قَاضِخَ تُرَابَ أَجَلُهُمْ فَ أَْي حدهِ بامْدَهُ يُؤمُِ مَْيِي يُْلِ لِدَهُ فَلَهذِ وَيَنَِْهُمْ فِي طُيِهِم يَأَّهُ يَسْأَلُونَ كَانِ السَّعَنْتِ أَْ ينَ مُقْسَه قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بوتا يسألونك كأنك حفي عنها قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ الناس لا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لستكترت من الخير وما بس لي السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها وجعل منها سبع جهه ليسكن اليهها فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمْلًا حَمْلًا خَفِيفًا فَنَوَّرَتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ 1. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما A yusirikun ma la yathluku shay'a Wohum yukhlakun Wala yastakirun na hum nashra Wala anfusahum yansurun Wain tadau hum ila سواء عليكم أبعوتموهم أم أنتم صادتون إن الذين تدعون من دون الله عباد ألفالكم À u لكم vu كنتم صادقين sonị À đang hùng أم لهم su là đi أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قل دعوا In waliya Allah In waliya Allah الذي نزل الكتاب وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ نَصْرًاكُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ يَوْمَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبَشِرُونَ قُذِ الْعَفْوَ وَأْمُؤْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ الْجَاهِلِينَ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 قَائِدًا إِذَا مَسَّهُمْ طَأْمٌ إِذًا مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذًا هُمْ مُبَشِّرُونَ وَإِذَا هَوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَمِّ فَمَا وَإِنْ تَدْعُ نَ تَتَّهِمُنْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَ بِتَنْهَى قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي ذ ذَ شَ إِ مِوَّم بِكُم وَهُدَ وَورَحمًا تُجِْقَِّه يُؤِدُ وَإذاَا قُأَقُمْ آممُ فَستَن أَوولهُ وَأَن شِتُولعَلدكُم 1. وَالْكُرُّ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ 2. وَالْكُرُّ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِيفَةً ودون الجهر من القول للغدو والآشاء ولا تتم من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته